بالحب تلقىك البدور ضيف الاماني والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ببداء إلى يوم الدين أما بعد فهذه سلسلة من الحلقات المباركة في شهر رمضان المعظم نسأل الله عز وجل أن ننتفع جميعا بها والمقصود من هذه الحلقات أن نستفيد من شهر رمضان في عباداتنا وفي سلوكنا وفي أعمالنا والمقصود منها أيضا أن نتوافى بالحق قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لا يفسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات والتواصل بالحق والتواصل بالصلح ولذلك كانت فكرة هذه الحلقات التي نسأ الله عز وجل أن يعيننا على الاستفادة من هذا الشهر المبارك. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. ففي هذه الآية المباركة، في هذه الآية الكريمة، يخبرنا الله سبحانه وتعالى على أنه قد كتب علينا صيام شهر رمضان أي أن صيام شهر رمضان فرض من فرائض الإسلام وهذا من الأمور المقطوع بها عند المسلمين ولذلك كان صيام شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي هي من المعلوم من الإسلام بالضرورة ولا على أحد حتى إن آخر مسلم في الأمة يعلم أن شهر رمضان هو من الشهور المعظمة من التي يجب على المسلم فيها أن يصوم نهاره ويستفيد من ليله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان صوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إلى السبيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وفي هذا تسلية لهذه الأمة على أنها ليست الأمة الوحيدة التي فرض عليها صيام شهر رمضان بل ذلك أمر قد فرضه الله سبحانه وتعالى على أمم من قبلنا من أتباع الأنبياء السابقين وهذا الأمر ما زلنا نراه في اليهود والمصارى الذين لا زالوا يصومون بعض الأيام وإن كان قدران على دينهم ماران بسبب تحريف شريعتهم وجاء الحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالشريعة الخاتمة الناسقة التي تهيمن على الكتب السابق كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالهدف الأساسي من من صيام شهر رمضان هو التقوى والتقوى هي زيادة الإيمان بحيث تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى بقائم فتتقي عذاب الله وتتقي سخط الله بطاعته والخوف منه والعمل على مرضاته ولذلك من الأمور التي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن مرضة الشياطين تغل وتصفد إذا جاء شهر رمضان فتحت الجنان وأغلقت النيران وصفدت الشياطين وفي رواية صفدت مرضة الشياطين وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن كبار الشياطين وزعماءها تصفد في هذا الشهر فلا تبقى إلا أنت يا عبد الله ونفسك أنت ونفسك هل تقاومها هل تتغلب عليها أم أنها تغربها هذا الشهر حيث الجميع يتعبد لله سبحانه وتعالى وحيث الجميع يتقي الله عز وجل وحيث الجميع يتعبد بالقيام والصيام وما إلى ذلك يكونوا يكون الأمر بينك وبين نفسك هل تطيع الله سبحانه وتعالى أم أنك تغربك نفسك فلا تبالي بهذا الشهر وتبقى على ما أنت عليه من الغفلة والمسيان والأعمال الفاسدة إذن لعلكم تتقون أياما معدودات أنا هي كلها 30 يوماً وينتهي الشهر كلها أيام قليلة ليست بالأيام الكثيرة حتى تحمل همها وحتى تتضايق منها الشهر سبحان الله يمر في أسرع وقت إذا استغللت وقتك في النهار بتلاوة كتاب الله والأعمال الصالحة والانشغال بما ينفع وفي الليل بالتعبد قيام الليل والعمال الطيبة فإن الشهر يمر بسرعة وعند إذن الصالحون يتحسرون على نهاية هذا الشهر والملغات الغافلون فيفرحون ويسعدون بنهايته لأنه كان بالنسبة لهم ضيفا ثقيلا حل عليهم شهر رمضان فرض على هذه الأمة الإسلامية السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة لم يكن شهر رمضان مفروضا على الأمة مدة خمسة عشر عاما من بداية الدعوة والبعثة النبوية الشريفة إلى السنة الثانية من هجرة حبي صلى الله عليه وآله وسلم عندئذ فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بعد أن كان قد فرض عليهم فقط صيام يوم عاشوراء، لأن الله سبحانه وتعالى أتانا لهذا الموسم العظيم الذي فيه من الخيرات والبركات والنفحات الشيء العظيم حتى نستغل تلك الفرصة ونهتبل تلك المناسبة ونسأل الله عز وجل أن نكون من الموفقين بسلامه ومن الذين يعينهم الله سبحانه وتعالى على قيانه والحمد لله صلى الله عليه وسلم بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحب